ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن الله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاعلموا إخوة الإسلام أن هذه الأيام التي بدأت اليوم هي أفضل أيام العام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك وفي رواية إلا أن يختص صمرهم بشهادة وأقسم الله عز وجل بلياليها فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هذه الليالي العشر هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة عند جماهير أهل العلم بالتفسير في هذه الأيام نتذكر فيها معاني التوحيد والإيمان عندما يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى بيته العتيق ليشهدوا منافع لهم أعظمها زيادة إيمانهم وتحقيق التوحيد لربهم واتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يتذكر المسلمون الذين تهفو قلوبهم جميعا إلى بيت الله الحرام وتتوجه وجوههم كل يوم إلى هذه الكعبة المشرفة التي جعلها الله قياما للناس بدونها لا تبقى الحياة على الأرض ولذا كان من اواخر اشراط الساعة هدم الكعبة فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بدونها لا يقوم الناس لا وجود لهم إذا غابت عنهم عندما تتوجه وجوه المسلمين من أرجاء الأرض كلها إلى بيت الله الحرام يتكل يوم خمس مرات على الأقل في الصلوات الخمس يتذكرون كيف اسس هذا البيت مطهرا من الشرك امتثالا لأمر الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم كان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السلود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقى أسس البيت على توحيد الله عز وجل ونفي الشرك هذا دين إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 لعلهم يرجعون جعل الله كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد باقية في نسل إبراهيم لا يزال في ذريته من يقولها لا يزال هناك موحدون ثم نشر الله عز وجل هذه الملة وأعلى هذه الكلمة على رؤوس العالمين في العالم كله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم حيث ينادى بها في قرات الأرض كلها حتى في القطب الشمالي والجنوبي ينادى بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بد أن يعي المسلمون أن هذه الكلمة تعني البراءة من الشرك وأهله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهذه البراءة وهذه الموالاه لله عز وجل هي حقيقة هذه الكلمة العظيمة لا يصح إسلام ايمان إنسان ولا إيمانه إلا بان يكفر بما يعبد من دون الله نحن لا نقول فقط الله إله بل نقول لا إله إلا الله ننفي الالهيه وحق العبادة عن غير الله ونثبت ذلك لله وحده لا شريك له فأنا تصح ملة إنسان نصحح عباده غير الله ويصوي ملة من يكفر بالله ويشرك به وإن كان عبد الأوثام زاعما أنه يؤمن بالله على طريقته وهل من طريقة إلا طريقة الأنبياء وهل من طريقة وملة إلا ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا بد وان نعلم أن هذه الموالاة لدين الله عز وجل لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين تقتضي منا حبا لله عز وجل مع خضوع وذل وانقياد هذه الموالاه تقتضي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة صادقة له وحبا للمؤمنين ونصحا لهم وشفقة عليهم ورغبة في الخير لهم هذه الموالاه تقتضي نصرة للدين بكل ممكن ومستطاع فرض على كل مسلم ومسلمة أن ينصر الإسلام بكل ما يمكنه من قول وعمل ونفس ومال إعلاء لهذا الدين فكلمة الله هي العليا ولا بد أن نسعى أن تكون كذلك في الأرض كلها في أرضنا وفي غيرها شرع الله عز وجل لا بد أن يعلو إن كلمة التوحيد إننا عندما نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نعلن استجابتنا لله عز وجل وانقيادنا لما شرعه لنا فأين الآبون المستكبرون من هذه الحقيقة أين الذين يأبون شرع الله ويحاربونه بكل ما اوتوا من قوة وإن زعموا أنهم مسلمون كلا كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا ليردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نصرة الدين نصرة المسلمين نصرة الكتاب والسنة فرض على كل مسلم بما يستطيع لأن هذا معنى الموالاه لله عز وجل من معاني الموالاه كذلك الطاعة والمتابعة لله عز وجل ولأمره سبحانه وتعالى واتباع ما أنزل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 نعم إن اتباعنا لهذا الدين لما اوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وترك طاعة الكفار والمنافقين سوف يجلب لنا بغضهم وعدوتهم ولسنا بالحريصين على مودتهم إلا ان يتوبوا إلى الله عز وجل بل نقول كما قال عز وجل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 أصنع كما يصنع المنافقين المنافقون الذين يبتغون العزة عند الكافرين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فان العزه لله جميعا ايا كما يصنعون من الشك والريب في وعد الله بظهور هذا الدين الذي تحتم وتيقن كل مؤمن منه واخبر سبحانه وتعالى انه رغم كل محاولتهم فهي تبوء بالفشل يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا نصنع كما يصنعون عندما يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بل نكون موقنين بوعد الله ملتزمين بآياته نصبر على طاعته وإن انصرف الناس عنها وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالنصر ياتي بالصبر واليقين والامامه في الدين إنما تحصل لمن ثبت على الحق وأيقنوا بوعد الله عز وجل بنصرة هذا الدين هكذا حاول المنافقون أن يدوروا في فلك الأعداء وأن يكونوا متعززين بقوتهم فأصبه الله بالذل والهوان وأكثرهم لا يعتبرون وأكثرهم يرون مصارع اشباههم وذلهم وصغارهم وسجنهم ومع ذلك ما زالوا يصرون على موالاه الكافرين ومناصرتهم وطاعتهم ومتابعتهم لكن أهل الإيمان يعلمون أنهم إنما يدفعون عداوه هؤلاء الكفار والمنافقين بأن يتوكلوا على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هذا الذي ندفع به اذى المؤذين وندفع به مكر الماكرين متوكلين عليه سبحانه وتعالى مفوضين الأمر إليه يقولون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وليس لنا جواب إلا حسبنا الله ونعم الوكيل كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى والجزاء كما ذكر فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمس السمس واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لذلك نقول لا نخاف غير الله ولا نرجو سواه ونتوكل عليه وحده ونستعين به وحده لا بقوتنا ننتصر ولا بتخطيطنا نصل إنما نفوض أمرنا إلى الله ونبذل كل ما في وسعنا نعلم أن الأمر من السماء لا من الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون نقول إن مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هدم الجاهلية والبراءة منها كما هدمها صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة عندما قال على رؤوس على اسماء اكبر تجمع للمسلمين في زمنه عليه الصلاه والسلام قال إن دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من أمر الجاهليه تحت قدمي موضوع ودماء الجاهيلية موضوع وأول دم من أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله ذيل قال وربا الجاهيلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد الم ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله فلننتبه إلى لزوم هدم الجاهلية التي انتشرت في حياتنا في ظن الجاهلية وعقيدتها الفاسدة في من يظن بالله ظن السوء ويجعل له أندادا في الخلق والربوبية والملك والسعادة وفي من يجعل له أندادا في الدعاء والتضرع أو في التشريع والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين واجب علينا كما أفردنا الله عز وجل بأنه وحده الخالق أن نفرده بأنه وحده الذي له الأمر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ظن الجاهلية الذي يبنى على الخرافة والضلاله وعلى أساطير الأولين وأمثالها واشباهها من الحكايات التي ما أنزل الله بها من سلطان والعقائد الفاسدة كمن يعتقدون أن الكون يدبره مع الله أرباب وأولياء بعضهم يسميهم بالأولياء وبعضهم يسميهم بالأقطاب وبعضهم يسميهم بالأوتاد وكأن الله عز وجل فوض ملكه لغيره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 وكذلك لابد أن نهدم حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام فما بال أقوام لا يزالون يجعلونه فوق الرؤوس يجعلون ما أبطله الله ورسوله من الجاهلية أمرا معظما مقدسا لا يقبل المساس والله لا نرضى بذلك أبدا ونتذكر ما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من تبرج الجاهلية الأولى لأنها مذكورة في القرآن محذرا منها فقال عز جل فلا تخضعنا, فلا تخضعنا بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى فظن الجاهليه تحت الأقدام وحكم الجاهليه تحت الأقدام وتبرج الجاهليه تحت الأقدام وحمية الجاهليه كذلك وولاؤها تحت الأقدام وربى الجاهليه لا بد أن يكون أيضا تحت الأقدام كفانا تعاملا بالربى كفانا اضرارا بأنفسنا وأمتنا لا بد وأن نهدم ذحول الجاهلية ودماءها والأخذ بالثأر على طريقة الجاهلية كما هو منتشر بين القبائل والعائلات وبين العصبيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها من قاتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية نعوذ بالله من ذلك نحتاج إلى البراءة من الشرك وأهله ألا ننصر الباطل وألا نتابعه وألا نعين على إقامته وإلا فأهل الباطل كيف يجدون جنودا ينتسبون إلى الإسلام ومع ذلك فهم ينصرون هذا الباطل دخل الأعداء إلى بلادنا لجيوشهم وحطوا باحتلالهم في أرضنا ومع ذلك وجدوا من يتجند لهم من ينصرهم من يقبل أن يكون عبدا مأمورا سامعا مطيعا لأعداء الله في أرجاء الأمة الإسلامية إما بقتاله وإما بلسانه وإما بماله كم من معين على الباطل والإثم والعدوان لا يزالوا يعمل لأجل حساب أعداء الدين والعياذ بالله من ذلك نتذكر ونحن نرى حجاج بيت الله الحرام يلبون لله عز وجل سرعة الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله إلى متى التسويف عباد الله إلى متى التواني والكسل إلى متى الضعف في أمر الله عز وجل ألا ترون ألا ترون ما الأمة مقبلة عليه ألا ترون الجبال توشك أن تقع بهم أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل الذين قال الله عنهم وإذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لم يستجيبوا إلا عندما رفع الجبل فوقهم كانه سحابة هل ترون سحباً والبلاء تجتمع في أرجاء أمتنا توشك أن تفتك بابنائها ألا ترون أنواع البلايا داخل المجتمعات المسلمة من دعات إلى الباطل والمنكر والفحش والفجور والتحاكم إلى غير شرع الله وموالاه أعداء الله بل تصحيح من الباطل كلها بل تصحيح من التي من يعبد غير الله ويقال عنه أنه ناج وداخل إلى الجنة وداخل الجنه طالما كان قد نفع البشرية بعلم دنيوي ألم يقل هذا أناس ما زالوا يعيثون في الأرض في عقول الناس في قلوبهم فسادا لذلك نقول ماذا ننتظر ماذا ننتظر من مزيد من البلاء الأعداء وتربصون بنا إن العلاج هو أن نستجيب نبيك اللهم لبيك مسارعين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 فلنتقي هذه الفتن التي إذا نزلت أصابت الجميع الصالح والطالح واما الصالح فتكون زيادة في أجره وزيادة في منزلته عند الله بصبره واحتسابه وإخلاصه وصدقه واما الطالح فيزداد رجسا إلى رجسه ويموت وهو كافر والعياذ بالله هذه الفتن المتكاثرة علاجها أن نعرف المعروف الذي أنزله الله وننكر المنكر لا أن نستجيب للباطل ونترك الاستجابة للحق قال النبي صلى الله عليه وسلم تورض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها مكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها مكتت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا متسخا وأسود مربادا كالكوز مجخية كالكوز المنكوس لم يعد يبقى فيه شراب ولا طعام ينفع ولا يستقر فيه كذلك مقلوب لا يقبل لو وضعت شيئا في إناء مقلوب يسقط بسرعة لا يمكن أن يبقى لحظة هذا القلب لا يحتمل غذاء ولا شفاء هذا القلب المنتكس قلب المنافق الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هذا الذي قد انتكس وسود أسود مربادا أسود مظلم لا علم فيه مربادا متسخا خذرا نجيسا في إرادته لا يريد إلا الشهوات أرأيت من اتخذ إلهه هو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا كالكوز مجخيا إذا أمر بمعروف كانك تضع طعاما في اناء مقلوب يسقط فورا اذا نهي عن منكر كانك تحاول كانك تحاول ان تنقيه مما هو ملتبس به لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه نعوذ بالله من الهوى كم يروج أعداء الإسلام باتباع الهوى باسم الحرية والليبراليه كم يروجون للشهوات ويزعمون أن هذا هو التحرر والله إنه العجب أصبحت أصبح الجنس سلعة تروج بها باقي السلع بزعم الحرية بزعم التقدم والحضارة هذه الحضارة العجيبة حضارة الغرب التي جعلت الإنسان في ذل العبودية لغيره في ذل العبودية للعبيد ونحن نريد حرية حقيقية هي ما قالها ربعي رضي الله عنه الله ابتعثنا لنخرج العباد وليخج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة لا بد وأن نحذر من الفتن ونستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعانا يحيينا ونحن في مرحلة خطيرة ومرحلة حساسة أمتنا تنتفض أمتنا من شده ما أصابها من جراح من آلام تريد أن تتخلص من عبوديتها وتبعيتها لأعدائها تريد أن تتجه وجهتها إلى ربها تريد أن تكون قبلتها إلى بيت الله الحرام لا إلى عواصم الشرق أو الغرب أمتنا تريد أن تعود تريد أن ترجع فهل بذلنا جهدنا حتى لا يبقى منا قدر ندخره من أجل أن تعود الأمة بأسرها شبابها رجالها نساؤها أطفالها لا بد وأن يعودوا هم يريدون العودة هم يريدون ولكن هناك عقبات هناك جهل هناك ظلم هناك عدوان على عقيدة هذه الأمة هناك إعلام فاسد مأجور هناك مؤامرات بالليل وبالنهار ومكر بالليل والنهار يقتضي منا بذل جهد وعلى قدر استجابتنا من داخلنا من قلوبنا بإخلاص بصدق بقوة بعزم أكيد بالاستجابة في الظاهر والباطن في العقيدة والعمل في المعاملة والسلوك في الفرد والجماعة في الأمة كلها في الدولة في كل شؤون الحياة قل إن صلتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عباد الله ليست هذه التلبية التي نسمعها في هذه الأيام المباركة وليس التوحيد الذي نعلنه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 وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه إذا كنت تريد أن تكون من السابقين في هذه الأيام فاحرص على أن يقول قلبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتكرر ذلك بلسانك حتى تستقر في نفسك وفي قلبك هذه المعاني الضرورية التي هي استجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا لابد وأن نستفيد من هذه الأيام المباركة ومن ذهاب الحجيج إلى بيت الله الحرام وطوافهم به لتكن قلوبنا طائفة بأمر الله بحبه بالشوق إليه بالخوف منه بالرجوع إليه والإنابة برجائه بالرغبة فيما عنده بالتوكل عليه بهذا نطوف تطوف قلوبنا بما شرع لنا ربنا ندور مع روح الإسلام حيث دار في كل شؤون حياتنا آن الأوان إخوة الإسلام أن يتغير الواقع إلى واقع أكثر قربا من الطاعة أكثر قربا من الشر اياكم والسلبية اياكم وأن تكونوا ظاهرة تلفزيونية يرى الإنسان المعارك أمامه وهو جالس تعود أن يرى القتل والتدمير والحرب وهو يتفرج التلفزيون أثر على سلوك الناس يرى الفواحش وهو ينظر إليها يرى المنكرات وهو يتابعها في الحلقة القادمة يرى كل شيء وهو يتفرج إياكم والسلبية نحن نحتاج إلى الإسلام نحن نحتاج إلى أن نبذل نحتاج إلى أن نأخذ ما اتانا الله تأمل خذوا ما اتيناكم بقوة تظن أنك تعطي تظن أنك عندما تفعل تعطي الإسلام والله انت تأخذ خذوا ما اتيناكم تظن أن التكاليف ثقل وعب أنت آتاكها الله الإيمان والإسلام والإحسان شيء أعطاكه الله خذه وخذه بقوة الكتاب نحن آتانا الله إياه ليس لأجل أن نجعله وراءنا ظهريا ليس لأ لأن نظن أننا نحن أنه يحتاج إلينا الله عز وجل قال وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ابحث لنفسك عن دور في نصرة الإسلام في الاستجابة لأمر الله احفر لنفسك خندقك ليس هناك وقت أن تنتظر أحدا لابد لك من دور سل نفسك ماذا قدمت لهذا الدين ماذا صنعت ماذا ادخرت من جهد لا تدخره الآن نقطة تحول أمتنا تمر بها بد أن تكون مشاركا في إمضائها إلى الخير في تحولها إلى الطاعة في تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان في نفس كل واحد منا لتتحول شخصياتنا إلى تلك الشخصية الإسلامية المتميزة التي ترجح الكفة التي تثقل ميزان الأمة في مدافعتها لأعدائها وإن لم تقع هذه المدافعة فسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يكن لك دورك لتبحث مع إخوانك ماذا تصنعون لأجل نصرة الدين سوف تخرج أفكار جديدة وجهود جديدة لا بد أن نصنع شيئا لأبناء أمتنا نخرجهم بأمر الله وإذنه بهذا الكتاب وبهذه السنة من الظلمات إلى النور نصنع شيئا لأبنائنا الذين ضيعوا الصلوات ترون ابناء المدارس يحافظون على الصلوات في أوقاتها ترون شباب الجامعات ملتزما باداء حق الله سبحانه وتعالى في وقته ترون الشباب في الطرقات وعلى النواصي ماذا يصنعون وماذا تصنع بهم المخدرات وماذا تصنع بهم الصور العارية والأفلام القذرة وماذا يصنع بهم معاكسة الفتيات كان هذا قديما في الزمن الماضي مجرد معاكسة أما الآن فالفواحش تنتشر نسأل الله العافية لا لنا من أن نصنع شيئا لمجتمعنا نخدمه لنأخذ بيده لكي نأخذ ما آتان الله سبحانه ننشر العقيدة الصحيحة نحارب البدع والضلالات نعلم الناس العلم ندعو إلى الله على بصيره نتعاون على البر والتقوى نكون يذاً واحدة يجمعنا أمر الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استجيبوا لربكم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير قلوب بالقلوب لبيك اللهم لبيك قبل أن تقولوها بالألسنة قولوها معا بالقلب واللسان والعمل والحال نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته على أن يخالف أهل الجاهلية في مواطن مختلفة وأن يعلن التوحيد في ركعتي الطواف بعد أن طاف بالبيت سبعا رمل ثلاثا ومشى أربعة رغم أن, رغم أن الله نفى الشرك وأهله كان بداية الرمل غيظ الكافرين الرمل السير بسرعة في الأطواف الثلاثة الأولى في طواف القدوم في الحج وطواف العمرة كذلك يرمل ثلاثا ويمشي أربعة كان بداية ذلك أن المشركين قالوا عن المسلمين في عمرة القضية العمرة التي قاضاها النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحديبية في العام التالي كان. كانوا يقولون ياتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب اضعفتهم حمى يثرب حرب معنويه المسلمون ضعفاء المسلمون لا يستطيعون الحركة كم تسمع من مثل هذه الشبهات هؤلاء لا يفهمون في السياسة ولا في الاقتصاد هؤلاء سذج هؤلاء لا يعرفون كيف تكون المداهنة لا يعرفون كيف تكون المجاملات يريدون أن يقولوا للناس كما يعتقدونه دون لف أو دوران كانت حربا معنوية كم من الحروب يتعرض لها المسلمون الآن مثل ما قاله المشركون يأتيكم قوم قد وهنتهم حم يثرب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوة المسلمين للمشركين فأمرهم بالرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ليظهر قوة المسلمين وكذا أمرهم بالاطباع بكشف المناكب فاغتاظ المشركون وقال هؤلاء الذين زعمتم أنهم وهنتهم هم يثرب إنهم يرملون بالبيت كما ترمل الغزلان أو كما قالوا فكان غيظا للأعداء وأمرهم بالمشي بين الركنين بين اليماني والأسود إبقاء عليهم لشدة التعب وأما في حدة الوداع وقد نفى الله الشرك وأهله ولم يعد إلا الموحدون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر دورة كاملة وليس ثلاثة أرباع الدورة كما بدأت بدأ التشريع بها ليبقى في حس المسلم أنه متميز وأن قضية أن قضية غيظ المشركين أمر هو يتعبد به لله سبحانه وتعالى وليس إرضاء المشركين مع أن إرضاءهم غاية مستحيلة إلا بترك هذا الإسلام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم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 وندعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ها كما يقوله عامة عوام المسلمين في التكبيرات مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ألا نتأملها ولو كره الكافرون نعم والله يكرهون والأمر لن يأتي إلا مغالبة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون تظنون أنهم يريدون بنا الخير تظنون يريدون تظنون أنهم يريدون مصلحة أمتنا وأنهم يريدون تقدمها من يظن ذلك من يظن ذلك وهم الذين قتلوا منا الملايين في العراق وأفغانستان وفلسطين ساموا الأمة سوء العذاب من الذي كان يؤيد الأنظمة المستبدة ويمدها بأدوات التعذيب وأنواع الأسلحة وما زال يبحث عن من يقوم بنفس الدور نسأل الله العافية كيف يغيب عنا ذلك نقول حارس النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين صلى في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون ما أحوجنا أن نتدبر هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين أصبح الناس يتحرجون من ذكر وصف الكفر على من وصفهم الله بالكفر على اليهود والنصارى وعباد الأوثان حتى صار الهندوس عباد البقر والبوذيون كذلك داخلون في القضية لا نكفر أحدا وإلا كنا أهل تكفير نكفر من كفر الله عز وجل لكم دينكم وليدين يفهمها الناس على غير وجهها لأنهم ما قرأوا السورة من أولها أو قرأوها لكن كما قرأ بنو إسرائيل التوراة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني وإنهم إلا يظنون أعجب ممن يقرأ الآيات ولا يتدبر شيئا منها وكأنه لا يعيها حتى لربما طالبوا بالدليل على نص القرآن يقولون ما الدليل على كفر اليهود والنصارى وقد قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم عجبا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك وشرب البريه أي شك عاقل أن دين الإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحكم به الشرك والكفر على من كذب بلا إله إلا الله محمد رسول الله على من كذب القرآن العظيم أيوجد مؤمن يصف من كفر بالقرآن أنه مؤمن نعوذ بالله هل كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه مؤمن ويظن أن لكم دينكم وليدين معناها أنتم على حق ونحن على حق قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما أحواجنا أن نتدبرها اخوه الإسلام حتى ننشرها في الناس لكي يعتقدوا ذلك اعتقادا جازما وان من وصف الله بأنه مولود أو والد أو أن له صاحب أو ولد بأي صفة كانت مخلوقا حتى بالاسم فضلا أن يكون كما يقولون مولود من أبيه قبل كل الدهور إله من إله نور من نور تجسد وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا عجبا يقولون والمسلمون يقرأون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قرأها النبي صلى الله عليه واله وسلم في ركعتي في الركعة الثانية من سنة الطواف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يوم التروية ونزل بميناء وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع ثم ذهب إلى عرفه. وقريش لا تشك أنه واقف بالمشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لأهل الجاهلية قريش كانت تقف بدل الوقوف بعرفه يوم التاسع تقف بالمشعر الحرام يقولون نحن أهل حرم الله لا نخرج من الحرم لأن المشعر الحرم من الحرم وعرفة ليست من الحرم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة حتى غربت الشمس ثم ذهب فوقف بالمشعر الحرام وبات بمزدليفة وصلى المغرب والعشاء بها والفجر ووقف عند, عندما ووقف عند جبل قزح عند المشعي الحرام ظل واقفا إلى أن أسفر جدا كان المشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغير جبل تطلع الشمس عليه لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج قبل شروق الشمس كل هذه الشخصية المتميزة ألا نحن إلى أن نكون كذلك ألا يحن شبابنا الذين يتبعون الموضة إلى أن يكونوا أعزة بهذا الدين ألا يحن تحن بناتنا التي لا ي... زلنا يتتبعنا هذه الممثلة العالمية وتلك المغنية الفلانية حتى يتشبهنا بهن ويتشبهنا بمن باعت الحضارة أبدانهن مجانا للناس فوق البيعة هذه المرأة الأوروبية المسكينة لكنها ظالمة مظلومة ألا, ألا تتعظ المرأة المسلمة بما اكرمها الله عز وجل به من العفة والطهارة والستر والكرامة نعم ليست قيودا هي والله حرية ننتصر على أنفسنا من الذي أكرم المرأة الذي يجعلها سلعة تباع فوق زجاجه الببسي وفوق التلفون المحمول ألا ترون صورة الكتيب الذي معكم في تلفوناتكم معظمها ماذا عليه؟ امرأة متبرجة شديدة تبرد من الذي أكرم المرأة الذي صانها عن التبذل أم الذي فضحها عراها كما ولدت ونعوذ بالله من ذلك هكذا أفلامهم هكذا حياتهم شوارعهم مملوءه بذلك من الذي كرم المرأة هذا الإسلام الذي أعلى شأنها وصان كرامتها وعفتها بفضل الله عز وجل ألا تريد بناتنا أن يتشبهن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأتركنا التشبه بأعداء الإسلام الشخصية المتميزة الشخصية المسلمة التي تتمسك بالحق الذي أنزله الله وتشارك في بناء مجتمع جديد وأمة جديدة تحتاج إلى ولادة فهل نولد من جديد فرصة هذه الأيام وهذه المناسبة وهذه مناسبة الحج أن نولد من جديد تولد قلوبنا فتولد أمتنا بولادتنا بولادة قلوبنا من جديد عباد الله اجتهدوا في الذكر والدعاء والنفقه في سبيل الله وصيام هذه الايام المباركة وقيامها كذلك عمم النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الايام اشعروا بحدث الفقراء والمساكين تعودتم على أنواع من الخير أن يكون المسلمون في أيديهم جميعا يجدون من الطعام الذي يحبون والذي قد حرموا منه ربما شهورا ابذلوا أموالكم في سبيل أن يصل تصل الصدقات إلى المسلمين لا يكن هذا العام رغم الشدة التي نحن فيها كمجتمع لا يكن مدخلا لأسى على بيوت المسلمين بعد ما نجحوا في التحرر من سلطان المستبدين المجرمين نريد أن تصل حاجتهم إليهم في أول عيد للأضحى بعد هذه الثورة التي نسأل الله أن يباركها نريد أن يكون العام مضاعفا في الخير بإذن الله لا أقل من الذي قبله اجتهدوا في صيام يوم عرفة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضيه وسنة باقية فاسال الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحله واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن من الخاسرين ربنا أعينا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا واسر الهدى لنا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ومجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مطوعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا فاغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها للمنكر اللهم انص المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انص المسلمين في سوريا اللهم انص المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في افغانستان والقوقاز اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم الف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداه مهتدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمنا بك واتبع رضاك ربنا في لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أقول هذا